فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُوْمْ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 جيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 تكبرو وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لس قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئ تنال تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبر يا ما في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين.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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف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 ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا وألقوا مكوا بمص ربويتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأكيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا رب بَنَى لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِكَ وَبَنَطُمْس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَشَدَّدُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حتا يره العذاب الأليم قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ